فَاذَّنَى مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبِعُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم حِجَاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلهم بشيماهم ونادوا اصحاب الجنه فان سلم عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 17. وَالَيَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ